النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وَأَزْوَاجُهُ أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن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 وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا شديدا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 وَإِذًا لَّا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَن يُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَإِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما جادهم إلا إيمان وتسليم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليهم فمنهم من قضا نحده ومنهم من يتضرّع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 وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزاً وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَقَدْ فَى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكُم وَأَسْرَحْكُم سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يا لساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها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 إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إِلَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُم مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذائرين الله كفيرا والذائرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما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 وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَنْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِئِهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ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 إذا لتحتموا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إن أحل الله لك أزواجك التي آتيت أجورهن التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما وما ملكت يمينك مما أثا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجم معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إيو وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أي يستكحها إن أراد النبي أي يستكحها خالصة لك من دون المؤمنين قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وَمَا لِي بِتَغَيّتٍ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَضَيِّنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكُمُ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلُوا بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ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 ولا إخوانهن ولا أبنائِ إخوانهن ولا أبنائِ أخواتهن ولا أبنائِ ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمنهم والتقين الله إن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 ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا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 ذلك اجلنا ان يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لا الا من المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أقذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبذيلا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 لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجهم في النار يوم تقلب وجهم في النار يوم تقلب وجهم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسل وقالوا ربنا إنا أقعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعما كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تفونوا كالذين اذوا موسى فضراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا